بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش لإلاف قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف إلى فيهم رحلة الشتاء أَلَا يَعْبُدُونَ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَا يَعْبُدُونَ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ